بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلع وكل بلع ظلاله وكل ظلاله في النبوه. هذ لمقدمي الكتاب لو مقدمي كدكتور عبد الله بن عمر الدمجي نسيته فرصد فرصه بانزع التعريف بنسخ الكتاب. لكتاب الشريعه للإمام محمد بن حسين ذا زري رحمه الله خمس نسخ خطي خطيه موزعه في انحاء العالم حسب ما وقفت عليه قال علي اول نسخانيك هي مخطوطات كتابه دون نسخان لتركيا من اثنتان في تركيا وواحده في مصر واخرى في المغرب والخامسة في الهند فبيدي شو اريد انا والله دعني ندير ترشين في اثنتان في ترشه وواحدة في مصر واخرى في المغرب والخامسة في الهند يبقى وداروش جوه في شواره اما اخوي تنز نص على هذا بالاضافه الى نسخه المطبوعه في مصر التي نشرها الشيخ محمد حمد الزق رحمه الله تعالى عام ألف الموافق عام 1950 تسعمائة وخمسين ميلادية اعتمادا على النسخة المصرية فقط ليلة واشترك ماذا سكرر؟ أبكت أبدا سدستي شيخ محمد محمد لا فنجاء صالي فنجاء اعتماد يكون يعني مصري له قباسيكه حتما من الشيخ المصري مفصاني زوري مقروطه كاصل ومقروطه بدل لوي مشك الشيخ محمد حامد الفقيش في طرح جدول اخطاء زوري اللي نسبه دمكه طبيعي في الوقت محمد حامد الفقيش قال لو شيخ مهماني لا سلسله يعني كده مصر يعني هو كان كدعوي سلفيان ما شاء الله نشر كده رحمه الله عليه برسال لما محمد حمد المسلمون كان شيخ قديم أخون سلفي. أخون سلفي. سلفي. أو ان المسلمون الباني ان البانيشية يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون معروف المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون او تعيش مسخاء لترشايا نتريشة في شمال مصر شمال المغرب أو في كل الهند أو دعاني كلا أو دعانا ليك ونصحك لوا أو إلى المغرب أو مصر أو على أو أو يعني إن شاء الله. النسخية كان لنسخي كتاب الشدي على مقلطات وهي شيء محافظة عليه وهي النسخة التي اعتبرتها أصلا هي النسخة التركية والموجودة في مكتبة العاطفة تركيا بسهل نسخي شيئا وهي أوصا في أهيانات كم يتحدث عن طريقة لا طريقة كم يتحدث عن طريقة هم يدل بلاسكا فهو نسخية كما لنسخي عاطفة تركيا نسخي دوان يجب اشتغل نسراوي كابزين شيء كده عمل نس لجمل نسخة الله وقد اتخذوا هذه النسخة أصلا لتحقيق الكتاب للأسباب ذاتها الله أما نسخي أصل دانا ورئيسية لجمه دانوا لأنه أقدم النسخة الموجودة للكتاب حتى الآن تأسيس كونترين يشتري نسخة فيما أعلم قد كان نسخها عام 600 يعني 600 يا 620 نصاب شصادو البيس شصادو البيسي يجري نسخ كراو ونسلاه توا تبزعن نسخ أما يك قنطرة دو لأنها أوثق النسخ الموجودة بين أيدينا لها ميان سقطت لها ميان موثقت بو حيث الأسناد حيث للمتصل من نسخها إلى مؤلفها رحمه الله أو كسكا نسخي كله نسويتي بس ندتها مؤلفاتي سي لأنها النسخة الوحيدة الكاملة النسخية الكاملة مش لا كانتها باقي نسخة مثل نقصان في الرقيبة هنا من أوله إلى آخره حسب علمي والنسخة الثانية الكاملة منسوخة منها كما هو الظاهر فالنسخي دون كيستين باسيقين لأموة نسخي نسخ دوام النسخة الثانية نسخة مكتبة نور عثمانية نسخي دوام نور عثمانية بتلك مش نسخيتي كاملة وهي نسخة كاملة وخطها جميل إلا أن في الورقات الخمس الأول بعض الطمس الاسي لبعض الكلمات الأسفل وعند المقابلة بين هذه النسخة والتي قبلها ترجح لدي أنها منسوخة عنها ولكن يقولون ان أمان لو اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء دار الكتب اشياء دار الكتب اشياء وهي هناك اشياء تقارب نصف الكتاب يكون هناك ها يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون دعيش أخطاء الشتاء. وين لا لو لو على شيء وهي النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها الشيخ محمد حمد الفخر رحمه الله تعالى في نشر الكتاب النسخة الرابعة النسخة المغربية وهي موجودة في مكتبة الكتاني بالرباط تحت رقم كذا وكذا أيها وهي نسخة ناقصة. فيها جميع العيوب المذكورة في نسخة دال الكتب المصرية من بياض وتمس هبتال يشاف وإضافة المتداخل في الأحاديث شتري زيادة كتاب وطقال الأحاديث ونقص كبير جدا في الكتاب هالنسخة المغربية هالهندية باش النسخة الهندية ال الخامسة النسخة الهندية وهي نسخة ذكرها الدكتور فراد سزكين في تاريخ التراث العربي وقال إنها في الهندي في مكتبة أصفية تحت رقم كذا وكذا الله وقد بذلت ما في وسعي في سبيل الحصول على صورة منها أو القوفي عليها ولكن جميع المحاولات الباعد بالفشل إلى آخره دسي ناكو فأبو نسخي تركيا كان يكدو أوان جاقي اعتمادي محققة تا يستاء النسخه انا معروفا لمخطوطات الشريعه للافرصه دو سيوياك لمقدمك النسخه المطبوعه وقد رمزت لها بالرمز طا خلال كتابك نوم نو طا كما قلت بما سبق إن الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى قد طبع ونشر جزء من الكتاب سنة 1369 الموافق سنة 1950 في مجلد واحد. لي محمد حامد الفقي ليك مجلد طبي كدواء كفي ينصدش شارب ورقيع لا فراغ يعني. وكان وكان اعتماده رحمه الله على نسخة ذات الكتب المصرية التي سبق وصفها والتي كان قبل أن تصل ذات الكتب في إشوف قاعات الدار المصرية لأي شخص يكبر في حوزة الشيخ عبد الرحمن الجلاجل، ثم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، ثم الشيخ محمد حامد الفقيه، بوسلسلة يجلس الشيخ محمد حامد الفقيه. والندعه الآن يتحدثون عن هذه النص. بعض محمد حامد الفقيه خيط سماه، فبزعين لا مقدماتش يمسوا. حيث يقول في المقدمة. ونسخه أصل كتاب الشريعة اشتريت من الصديق القديم الذي جمعتني واياه السلفية السلفيه ضعيفه كمان من سنين طويل وطالما نفعني الله بمجالسه ومعارفه وهو الاخ, الأخ المحقق محمد الرزاق حمز المدرس بالمسجد الحرام إلى ان قال اني هند الى سله الله ونسخه الاصل بها خروم نواقص نبهنا عليها في مواضع انه شنو عمل من وفيها نقص في آخرها ذهب معه تعليق كتابتها كينسلاواطوا على النازل تشوتا صرا المهم وهي تقع في 564 صفحه من من قطع الربع في كل صفحه يعني لا اي كتاب تشار في كل صفحة سبعة عشرة سطرا بخط يغلب على الظني أنه في القرن الثاني عشر الهجري قرن الثاني العشر الهجري يعني شصت صالدوية المسخة تيتر لكنها على الإجمال تعتبر نسخة جيدة في بابها الله يلقى الأوج دهت نسخية باشا محمد حامل الصفي الله لكنها كانت في ملك أخي وصديقي الشيخ عبد الرحمن الجلاجب من أفاضل طلبة العلم النجديين ببريدة من بلاد القصير وكان هذا الشيخ رحمه الله كثيراً لشتغال الطلب العلم وبالأخص الكتب الخطية وكان كذلك يشتغل بالنسخ والتصحيح إلى أن قال ولقد حرست على العثور على نسخة أخرى فبحت في مكاتب مصر وسألت طلبة العلم النجديين والإخوان من من خلق الشام فما وجدت عند أحد منهم نسخة أخرى وها أنا أقدم هذه الطبع على ما بها لطلبة العلم معتثرا بهذه الظروف عما فيها من النقص وعسى أن تكون السبيلة للحصول على نسخة أخرى يتم بها النقص ويدقق عليها التصحيح ونفدارك ذلك بالطبعة الثانية إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا إلا فمشيوا بس النسخيه خويا كابون نسخه هيك يا كم دارتبه كده صفه كده هون مش في ناقص بوا لا غير شيء اا جبتي نسك او ويك او طبيعي كده او النسخيه طبيعي كده شيخ محمد حامد الفقيه بلان بريك ملاحظات لنسخه طبيعيه يعني ان هذا الكتاب المطبوع تبي شبيعك كده طبع كده و. والموصوم باسم كتاب الشريعه للإمام البكر محمد بن حسين لا يمثل في الواقع إلا جزءا من الكتاب الأصلي يعني بشيك الكتابة يقارب النصف نيواتي أو ينقص عنه قليلا وكأنني مش كامت البيت فأقوم هيك كلا ملاحظات ولأن مصنف الكتاب بغشت إلى سلمة إلى بداية كتبك ومصنف الكتاب قد نص على أنه يقع في 23 جزء أم كتب الشريعيين بسوسية جزء جزء نك مجلد يعني كلاوتها بسوسية بشرة لنوخية كما سبق, سبق تقرير ذلك في عدد أجزائه والكتاب المطبوع ويكام محمد حامد الفقهية طبعي كدوى الذي بين أيدينا وصل فيه إلى منتصف الجزء الثاني عشر تقريبا قد ونظر. ألمن بأن سقط منه أشياء وأضيفت إليه أشياء ليست من الكتاب كما سيأتي أم ملاحظية كما ذكر المقصانة أن يكتبه هي. وزاد كمشيتها كذا وقل ككتبك هي. ملاحظة دوام ليس ككتبك إنه قد أضيف إلى الكتاب ما ليس منه. وقد تصل في بعض الأحيان إلى عدة صفحات. يعني هندر شتيتيا دان راوة كان او اكتبا اه كالاخويني او جاي واي كالاقوري اواني كانت موجودة في النسخة المصرية الاصرية يعني هندر زيادات هي اللي او طبعا كي الشيخ محمد حامد الفقير زيادة كلاوة بو نسخة مخبوطة كا بس كالنفس المخبوطة كلاوة ونقل إلى المطبوع دون التنبيه له، حيث أدخل النساخ والوراقون فيما يبدو إلى النسخ المصرية التي اعتمد عليها الناشر بابا لا يمت إلى موضوع الكتاب بصرح يعني لا يتصل عليه وليس منه وباسم أحد أبواق الكتاب وهو باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وتحت هذا العنوان أخبار غريبة جدا منها نهي, نهي عن المراء في الدين وقصة خالد القصري وقتل الجعد بن درهم وهذه ذكرها المؤلف وستأتي في موضعه ومنها قصة نباش نباش قبور وخروج امرأة من قبرها حية ثم ذكر في الباب أشعار منسوبة لإبليس أعادنا الله تعالى منه ثم ختم بمديح الإمام مالك بن انس رحمه الله تعالى، وجميع هذا الخلط العجيب ليس من كتاب الشريعه ولا لمصنفه، ولا تموت المطبوع بالصدع، خصوصا وهي مذكورة بأسانيد ليست من أسانيد المؤلف، فرأى أسانيد هي أسانيد السند كان المؤلف جني، أو أن كان دعا نسخ زيادة عن مخطوطة، بل ذكر في الاسناد الأول قوله عن شيخه. راءة عليه وأنا أسمع بمصر قال لسنة دي لسنة دي كان سنة دي كما والشيخ الشيخ كان يتوقي راءة عليه وأنا بمصر قال لي من لا بساليا؟ كان دوما بسليا كان دوما وهذا الشيخ ليس من شيوخ المصنف قال شيخي الشيخي كان ناوي شيخي الشيخ محمد بن حسين باشا والمصنف لم يذهب إلى مصر على الإضلاق ما شوت المصدر تبع كما تقدم والاخبار التي سيقت كلها من طريق هذا الشيخ اه واخبارني كلي ويا دانيراو اميلو شيخو ابو شيخ شيخي امنيه وامجد شوت المصدر اما جويري كان والريجين الفقيه هي شتي ترهب وإضافات من الماشر نفس، وليست في الأصل وذلك أن الشيخ عفى الله عنه قد أضاف إلى الكتاب ما ليس منه تصل في بعض الأحيان إلى الصفحات عند شتي زياد كدو محمد حمد الفقه يعني كان لا قرير شتي زياد كدوة لنوقتي وكدوة نيع ونمونج أي نيع بقوا حديثاني كا هبش الحقيقة كان صحيح ابن بس كان بس كان بن ابن بلام للسلب كتابكنيه أبي تميزيكي بلعني كموق قداشني أبي تميزيكي ملاحظة سياح حصول خلط حصول خلط وتداخل بين أحاديث أبواب مختلفة وتقطيع وتفريق بين أسانيد هذا الأحاديث والمتونية وتقليم وتأخير في الأبواب أمشي وكان هذا في النسخة المصرية ثم حصل بالتب بالتبع في النسخة المطبوعة ملاحظيتها لم سقط بعض الأحاديث سقط بعض الأحاديث وهي على نوعين يعني أحاديث ساقط من من المطبوعة وأصلها ين أحاديث ساقط من المطبوعة فقط وهلوها في أنجان تقديم بعض الأحاديث على بعض وهذا في المطبوع وأصله عند مخطوط. ششم سكت بعض أسماء رجال إسناد. حاوتند كثر التصحيح والتحريف. قد أخذت نسخة الشريعة المطبوعة نصيبها أكثر من التصحيح والتحريف. يعني غضت زوجتك لا. ولا تكاد تجد صفحة واحدة إلا وفيها من, من هذا اللون الشيء الكثير ولذلك يصعب حصره. في الافراديه الى بس هشتم كونه يزيد في اسماء الروايات ما يرويان زياده كان. في ثنايا الكتاب للتوضيح وزيادة البيان دون الاشاره الى ان هذه الزيادة ليس من الكتاب نوعا كونه يترجم لبعض الاعلام في الهامش خطا كونه يترجم لبعض الأعلام يعني هندك كسهرة ناودي مكيان ترجم كان سيدا كان أيناء نمسيد ديان نقله للتعليقات العلمية والتراجم الموجودة على هامش بش الأصل دون الإشارة إلى مصدرية تعليقاتها نمسيد بلان إشارة نادة بمصدرك وهذه توهي من قارئ أنها من عمل محق أبي إيشي قبيبي بنمسك إيشي قوتي يشير أحياناً رحمه الله إشارة يشير إلى بعض من خرج الحديث وذلك بغير استقصاء وبدون ذكر الجزء والصف. بل رواه أحمد بس مثلاً أخرجه أحمد وكلان فبيع تفصيلي تخريجي كي علمي وببيع إشارة بوتي إشارة بو صفحة بوعوانا و ملاحظي دون زيهم وأزلا آخر ملاحظة ومنما يؤخذ عليه كتل إليك كتلة في تعليقاته طعنه على كعب الأحبار طعني داولا كعب الأحبار ووهب من المنبه رحمهم الله تعالى كما في تعليقاته فقد قال عن كعب الأحبار شتان بين عبد الله بن سلام رضي الله عنه وبين كعب، فإن كعبا ما أسلم إلا في خلافة عمر حيث أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب يعني أكاتي عمر فالماني كدوى يهود لجزيرة دركبين وقد كان من أحبارهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بسر إسلامي يعني تشكيق بسلام بوشي مصممان بو مكاورة. وكم دس في المسلمين من سموم إسرائيل؟ شنديك جهل يخسون الناوى حديثا وإسرائيليات يخسون حديثا. وكم دبر من فتن وأشعل من نار عداوة؟ شندين فتنيت تدبير كدوة شندين نار يعني عبيد جماعاتي كوش كدوة. وغالب الظن على زورين جماعة عويا أن له صلة بقتل عمر بن المخطّط. رضي الله تعالى عنه مقصية خطيرة طبعا زور. والحقيقة أن هذا الكلام فيه تحامل كبير واتهام خطير على المسلم أن يتثبت من مثله وأن لا يرمي الناس بما هم منه وراء بمجرد الظن والتخمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت الناجمين أقرنقما إذا أومكِ تصدق بشواه، يعك بشي منشته بقوله. نعك من زور لأيام عروس لا علمه. تبيع كنيا تبيعك ان زمانه، تبيعك. هو هو محمد حمد الفق. شيخ مش شيخ رحمه صحيح ما هو. لا. المهم يعني له قدم راسخ. يعني ناشري دعوي سلفين ناشري ما نبي سلفين لسنة الإخوة آه زلنا أخطأ والحقيقة أثمان أوا برام سيد الذهبي بكم زين ذهبيتش يا الله برام بل بكعب وقد ترجم الذهبي بكعب ثم قال كان من أوعية العلم وكان ومن كبار علماء علمائها الكتاب أسلم في زمن أي بكة رضي الله عنه وقدم من اليمن في دولة إمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأخذ عن الصحابة وغيرهم وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة وقال النووي اتفق على في علمه وتلثيقه فقال حافظ المحجر ثقة من الثاني من الطبق الثاني فأخذ عنه الصحابة فأخذ عن الصحابة قامت فأخذ عنه الصحابة الأحسن بالله، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحاب، وقال أنه اتفق على كثة علمته وقال حافظ من حجر الثقة من الثاني. أما وهب بن وهب بن منبه تابعي فقال عنه المحقق رفع الله له، كان من أبناء فاس. المولدين في اليمن كان عمر الفلاس يضاقفه والمعروف عن وهد من المنبه وكعب الأحبار أنهما كان يحفظان كتب الكتاب ويتشران من نشرها بين الناس عنده الشواء قال لي ذلك بأنه قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث واحد الكرة المنبه. يا شيخ الأوانيك بخاري مسلم حديثا هنا وأخرج له أبو داوه والترمذي وغيرهم من الألم فذكرهم ذهبين في الميزان وقال كان ثقة صادق، وقال عجليل ثقة تابعين كان على قضاء صنعات وقال النووي تابعي جليل من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية وقال الحافظ بن حجر ثقة من الثالثة وبناء على هذه النقول وتوثيق العلماء لهما فليس من حقنا أن نطعن فيهما أو في إسلامهما وما روا وما روياه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا قبوله أما ما رواياه عن أهل الكتاب فإننا لا نأخذه ولا نرده حتى نعرضه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقه ما قبلناه وما خالفه ما رفضناه وما لم يوافقهما ولم يخالفهما سكتنا كما هو المشروع في اخبار اهل الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم فاشم على كلمه انصاف للدفاع للشيخ محمد حمد الفقير شكاكه شفضني فيها بو, بو نشري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وسلم الليره قال محمد بن حسين الاجربي محقق عليه ساكت, ساكت من مطبوعه طه وبدا الكتاب بالبعد البشمنه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الامام العلامه الحافظ ابو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الازوري البغدادي فذكر من استن كذا النيه يقول عمر بن ابرهيم امسس لسنه ده سلسله سنه همش اش اوروجي في السنه كي كما باب كدابم سنه دا او كاتلص دخوما بس بكين تا كوتا لرا من باب من كدوا بس هال امال كان لنا مطبوع لهاي فن ما يقول عمر بن ابراهيم عف الله عنه اخبرنا الفقيه الامام ابو الحسن احمد بن مقبل ايده الله وصدده قال اخبرنا الفقيه الامام ابو الحسن احمد بن عبد الله بن مسعود البيري رحمه الله قال اخبرنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير بن التبع بن فضيل قال أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن مولانس رضي الله عنه عن أبيه خير بن يحيى. قال حدثنا عبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن حسين الآزري رحمة الله عليه قال محمد بن حسين الآزري رحمه الله أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به ناش مستر تعريفي حمد وشكر في الكتابة كانت رزول بعض من كدوه حميش ودك هنا وحد ماشا الله فهنا لا تعريفي بسمة له وانا فأنا أحمده به يعني كون على حمده في كدوا منش كدو كدو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض يلج من باب ولجاء ولا جاي يليج يدخل يليج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج يصعد من باب صعيد يصعد وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يميلون وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبده تكبيرا احمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمه وأياديه اياديه جمع يدا. يد أيدي. يد ايادي بو يدي عضوي بكاردي يد بو نعمش بكاردي كابو ايادي ليلة ايادي جمع يد وهي جمعي يد وهي النعمة والإحسان وايدي جمعك ري ايادي ايدي ايادي ايادي ايدي. بابا مكلميكوا انه لقرآن ايدن ايدين مثل ما انتم شايفين ايدين او كاتا هو ايدينيها ايدين يعني اويتها أي والسماء بنيناها بايد هو ايد بس الوزن فعل بمعنى القوه لكن مادي ايدها توا بمعنى قوي ااده هذا يئيذ هذا يئيذ بوشيوه اسم فعلكي أيدا وذو أيدي لمثالي عربيو ترى الكيد أبلغ من الأيد الكيد أبلغ من الأيد فيلم بقوتالكي ل يا كارعتره نك بقوة له كارعتره في ابو اوى كارعتره لا قوة بلام عمل يلا ايادي جمعي يدا يدش بمعنى شيء ومعناي النعمة والإحسان اما بوته كار بوه مكتدي اهم ديبين تفسير ياد لها موشني في القرآن والسنة ده النعمة والإحسان اللي هو هي لم ايه يد ايدن بس الوزني فعلا جمع نيه واياديه القديمه حمد من يعلم ان مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال وسلى الله على البشير النذير السراج المنير سيدي ولد ادم عليه السلام صلاة ثانية عليه السلام نمك كان الافضل الجمع بين الصلاه والسلام لا الاقتصار على واحد منهما كان القران ده وشوعات يا سيدي ولدي عاد هاتش ندرس درستي شيء دلستي شا. دلستي شا يعني ناكل والله حرام بس افضل اوي سيدي ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل الخاتم لجميع الأنبياء ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين وعصمنا وإياك من الأهواء المضلة إنه سميع قريب حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحنصي قال حدثنا حدثنا معام بن رفاعة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فبيشد العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوره ينفون عنه تحريف الغالين فانتحال المطرين وتأويل الجاهلي إسناده لمحديثه ضعيفا طرح حديثكوي حسنة إسناده فيه ضعيفا حديثكاه في حسنة فكما حقت لحاشكا الله إسناده ضعيف فيه علتان كونه مرسل كان إبراهيم نكوري عبد الرحمن عودلي ليس صحابيا بل تابعي وهروها معالك الرفاعي سلامي يا السلامي الشامي بعثه من معين وغيره إيش أعيش الميثكش سعيد كوري عبد الجباري حمصي ضعيف كان جديد يكذبه والله منبرين متابعيها إستأمني سنادي كثير ويه ناوى بو متابعيها بو متابعي سعيد أم حديثة أتمنى اسنادك يا الذي لبلا أو ضعفانيك لساندك بلام غير مؤلفش رواية كدواء غيري غير ابن وضاح روايتي كدواء في البدعي والنهي عنها والخطيب في شرف أصحاب الحديث ابن عدي في الكامل وابن نصر في الإبانة وابن عين وابن عساكر أمويا نوطر إخوة رواية ينكدوا كباس منكد لكن ورد هذا الحديث من طرق أخرى مرفوعا عن ابن عمر وابي هريرة وابن مسعود وابن زيد ومعادة بن جبل وابي أمامة وعلي بن أبي طالب وهلوان مجموعية قلع علماء تصحيح ينكدوا وتحسين ينكدوا لك قلعونا معروفة لإمامي أحمدوى في سائل يكداوى بن يحيا قال لي أحمد بن حنبل في هذا الحديث كأنه موضوع أبو قال لا هو صحيح هو صحيح حافظ بن حجار أشار إلى الإرسال وتعدد الطرق لهذا الحديث وضعفها عند بن عدي وكذلك الألباني رامشيخ ربيع الله تحسيني كذولا لا الذريعة. وعلي بن حسن الحلبي تحسيني كدوة. لا لاكتبي في رساله هيا جري طرق كاني تحسيني كدوة كاتماوى شايف ماوى شاركه ما شاركه شاركه شاركه شاركه شاركه كتابي شي هي نظر كتابي نابي شي ها أولا هنا شكل ما عندما بعثي شاط كتابي شي هي جمعي أو هناك باشا حديثك يحمل هذا العلم يعني شيء هذا العلم علم الكتاب والصنة هذا العلم بألفامي أهديه نالدي، الأفلامك على الأفلام أهديا، يعني علوم الكتاب والسنة من كل خلف من كل خلف خلف بتحريك هاد من كل خلف، فخلف من بعدهم خلف، بسكونه أضع الصلاة، نك خلف، بويا ابن العثير لمهاي أضاء الخلف بالتحريك والسكون. بتحريك بيها بس به كل من يجيء بعد من مضى هالجي ليه لديها ايوية رهات اقل لي خلف يابلي خلف هالشي او جي ليه كلا دوية او ديت يعني باشين دوية بيرشين باشين كل من يجيء بعد من مضى الا انه بالتحريك اقل خلفها في الخير الا انه بالتحريك في الخير زيادة لسر لسر أوي معناه جيل جدته وفاشين بقى في شيء أنجب معناه أوجهك جيل اجباري وبس وبتتسكيني في الشر لزمني عربي أو تشي يقال خلفوا صدق وخلفوا سوء خلفوا صدق وخلفوا سوء خلفك أبو سوء معناهما جميعا القرن رضي خلف رضي خلف معناه قرن الجيل قرن خلف بخير كما كانت خلف والشرب فخلف من بعده خلف وم باشا القرن من الناس والمراد في هذا الحديث المفتوح هو خلف باش يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الغالين عن المبتدعين تحريف الغالين يعني المبتدعين الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المراد ما تقول معناها هي حسب وضع إزمان عربي حسب تفسير قرآن حسب تفسير حديث حسب تفسير سلف مبتدعا الدين لما هناك يخوي تحريفات معناه تريفه اما التحريف الغالين المبتدعين باش وانتحال المبطلين هم مبتدعين يحرفون يخرجون اي يخرجون الكتاب والسنه يعني معاني الكتاب والسنه عن معاني معانيها المقصوده باش أي وانتحال المبطلين والانتحال ادعاء الشيء لنفسه ولكن جيتوني ان يكون لدينا افضل واحد من المطلين واحد من المطلين واحد من المطلين واحد من المطلين واحد من المطلين واحد من المطلين واحد نسبه إليه وليس بقائله قولي خوشينيو والله مكده يقول يعني أن المبطل إذا اتخذ قولا من علمنا يستدل به على باطله يعني أن المبطل إذا اتخذ قولا من علمنا يستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما لم يكن منه نفوا عن هذا العلم قوله ونزهوه عما ينتحله كسي بالتحريف كان ناير كسي كيش يعني تمال بيت مبتل بيكار بيت هل أخي وشي داته قال أخي ناير وانتحال يعني ينفون عنه تحريف الغالي وينفون عنه انتحال مبتدئ وينفون عنه تأويل الجاهلين اهلا نايرون كسر وش لا نبكى اهلي علم اتباعي اهلي السنة ميشا ميشا كمي مبتدئ وكسي كي مبطنش سيخ اصداد الفارق خويش يجري ايج نتوان به وتأوين الجاهلين كسي جاهل المفاهيم اقرب اشتاك بداة الفارق وينايرون خاونتي بفيض القدير لسلام حديث اغشيه فهذا اخبار منه بصيانه العلم وحفظه وعداله ناقليه وانه تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وهذا تصريح بعداله حامليه في كل عصر وهذا من اعلام نبوته يعني قايت تعالى مجموعية كسي عادلة نيرد أم علماء ببارز بصنات العلم وحفظه وعذارض ناقله ونتاء وأنه تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من, خلق من علوم يحملونه وينفون عنه التحريف وهذا تصريح بعذارض حامليه في كل عصر معناه ونيا حركة العلم فيهم عادلة بلان أصل الله حامل علم كتاب السنسية عادلة من حيث الأصل كابو فاشن أجريف أبمين اخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهران قال حدثنا حماد بن زين عن بقية ابن الوليد عن معان بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المطرين وتأويل الجاهلين وتأويل الجاهلين يعني الجاهلين عن معنى القرآني والحديث إلى ما ليس بالصوار باهي لديها الأخوة يرغم آية معناية أوية مؤلف بوش الطريقة هنا، بوين متابعة ذكر المؤلف هذا الطريق لمتابعة بقية ابن الوليد لسعيد بن عبد الجبار. لو حد تكسع لسعيد بن عبد الجبار، لو سنة ذكاه هاد سعيد بن عبد الجبار الحمصي من ضعيف لا شيء ولا معان ابن رفاع بوين متابعيش بو ديرسكا أبي هنا. بوى تقوية شيء فكاه تقوية حديث يكين فكاه هو متابعة هاتو هنا بقية بن وليد هوش الشيء مدلسة سنذكرش بع عن عنها هاتو. عموما حديثك امس نشد لسد ابن سياسناده ضعيف والحديث حسن كما تقدم حديثك خذي حديثك حسنا متنك اما سنك فحيط قال لا أخبرنا اخبرنا محمد بن بكير محقق بمشي هنا جيبه تصغير بلام لي ابن بطه محمد بن بكر بن بكر هاتوا بن مكبر قال احضرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن ابن سليمان عن عبد الصمد جعفر لطبعك طبعا هو وجعفر هاتوه لابن س... عن ابن سليمان جعفري خش له حاشكه جعفري كويس سليمانه الله يظهر لي والله أعلم انه جعفر بن سليمان بو محمد يفريف كيلة جعفر يفريف سليمان بين زوره. بو يظهر لي والله أعلم انه جعفر بن سليمان عن عبد الصمد ابن معك عن وهد بن منبه قال الفقيه هو دون نقطة دانة و... أو دون نقطة علاقة. عشان دون نقطة واحدة أنا العلم إملاء متابعين لا يحديث. هتشيل وياي وديبة التعريف وق. دون نقطة خل بقى إيش ولا يكذبنا؟ الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة دون نقطة. آه. اغروان ابي كابو العفيف الفقيه من هو هو الفقيه والعفيف الزاهد المتمسك بالسنه اولئك اتباعنا باويكوا طلب قوانيه يعني اي وقت ليله الشاهجيه اتباع الانبياء في كل زمان منهم او هي او باشك اولئك اتباع الانبياء في كل زمان هم الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة يعني كسف فقيه به بالعلم العفيف تسه دائما باشا الزاهد التارك لكثير من الدنيا لا كلها أو كلها المتمسك بالسنة اعتقادا وقولا وعملا أولئك اتباع الأنبياء في كل زمان يستهد بيستي أو حديثة هوليك بينا بالتفسيري أو, أو حديث أأوعدو لانتشا أمانا أم أم أثراء لو أهم كري منبهوة فيما يبدو منقطعها كمكا اكو هو هين أليه المحقق أليه لبين ابن بوكير لبين جعفري كري سليمان انقطاعها باحتمال الخط شويدهي له نيوان مؤلف مؤلف نجم محمد الكوري بكيره تشكيك بالشيخانية شوي ثانية الشيخانية حسب ما اوان المحققين دراسة اكن شوي ثانية ها على السط اولن في ما ادو انا لاتوان ايش بيش, بيش قد ضغيني چونك بوا ايجنت عمري أم بقول عمري أوا وفاتيا ده بينا معاصرة مية بيجش كستله محمد في ما يبقى. قال محمد بن الحسين جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع دعاءه جعلنا الله إياك وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع لو أن دينك قيت على السنن بقي ما ذنوكات وببدع بأيما امرين وتقوى بهم وتقوى بهم قلوب اهل الحق يعني مبنى وكادي فهي سكت ندل اهل حق أهل سنه وتنقمع بهم نفوس اهل الاهواء تنقمع تغيب تغيب ابغى انقمع شتك شتى نوشتك يان يستبغون شتك ليه شتى و قالوا انقمع فشتك لزمانه يعني انقمع ان تغيب ودخل وراء الستر يعني ببنا هو كاري ديارنا ماني أهل بيدعوه أهل أهواء بمنه أي في وكرمه آمين باش تائر الموفاق بارك لكم بسيطة الله